ويطعام الطعام من أعظم القربات قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ومنذ أن كان الدهر عرف الناس أسخيا كثيرين يطعمون الطعام عرف الأمة عبد الله بن جعفر وقالوا المهلب بن أبي صفرة وغيرهم ممن كانوا لهم اليد الطولة في إطعام الناس وقد كان بعض الفضلاء من أهل الكرم يتفاخرون بهذا غدو ورواح ويطعمونه حتى ينال به أعظم المراتب وأجل المنازل سواء في الدنيا أو في الآخرة لكن ليس كل أحد يقدر عليه والحجاج رغم ما عرف عنه من عتو وجبروت إلا أنه كان من أكثر الناس كرما فكان يأتي المدينة فيطعم أهلها ويقول أيها الناس رسول إليكم الشمس إذا حضرت إذا طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء وإذا طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء فكان يمر على الناس وهم يطعمون في مجلسه فيقول إن لم تريد أن تأكلوا الخبز أو الرغيف فلا أقل من أن تقطعوا تكسروه حتى لا يعيد إليكم الخدم مرة أخرى وهذا إفراط في الكرم وكان لا يحب أن يأكل لوحده رغم ما عرف عنه من جبروت والله جل وعلا قد يجمع في الرجل صفات ومناقب حسنة ويجعل فيه في الوقت نفسه مثالب تقلل من قدره بين الناس وأكمل الناس من آتاه الله جل وعلا كمال الدين وكمال